جواد الفجر قد حم حم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حم حم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يا عم الأرض مضربا ينادي بديت يا مجد أنا درع لمن وحد كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف جيت يا مسجد أنا درع لمن وحد أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشع شمسي على يومي على أمسي أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشع شمسي على يومي على أمسي فلا أغفو ولا أخشاء وضوء يبصر الأعشاء أنا بالله كم أكوار بحب الله والتقوى ولا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 كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألمات قوي قلبه حسا من المسكين من الإبخر كأن برهجها الأزهر فجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم وجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف ديت يا مسجد أنا درع لمن وحد كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف ديت يا مسجد أنا درع لمن وحث أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شع شع على يومي على أمسي أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شع شع على يومي على أمسي بلا أخطو ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشا أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى ولا أغفو ولا أخشى وضوءي يبصر الأعشى أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء